والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نظرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَاصِلِ وَمَا أَضْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَاصِلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ALAM NUHLIKAL AWWALINA THUMMANUTBI'UHUMUL AKHIRIN KADHALIKANAF'ALUBIL MUJRIMIN WAYANAYYAWMA IDH LIN MUKATHTHIBIN ALAM NAKHLUQUKUM MIM MA'IN MAHIN ILA ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكنذبين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 Wainuin yoma idzil lil mukallibin. Hada yomu la yaatiqun, wa la yu'zanu lham fa yadzirun. Wainuin yoma idzil lil Fatin kau nak kau kau kau kau kau